تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا انزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص؟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 وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الأَنعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلَقاً يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلَقاً مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ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 الا ذلك هو الخسران المبين الا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل الله به عباده ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى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 وعد الله لا يخلف الله الميعاد أَلَمْ تر أَنَّ الله أَنزَلَ من السماء ماء فسلكه ينابيع في الْأَرْضِ فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرع مختلف ألوانه ثم يهيج ثم يَهِيجُ فتراه أصفر ثم يجعله حطاما إن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 مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء تشاكسون ورجلا سلما لرجل ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون انك ميت ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء الصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بِأَحْسَنِ الذي كانوا يعملون أَلَيْسَ الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فَمَا لَهُ